هينا من مسألة المسخن بالشمس قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يكره المسخن بالشمس والمتغير بطول المكث والمتغير بطول الايه وهو ما يسمى بالماء الآجن يعني الذي تغيرت رائحته وتغير طعمه بطول ماذا بطول المكسي قلت وقد نقل ابن المنذر اجماعا على انه لا يكره طبعا بعض الطلبة لما يسمع ابن المنذر يقول لك يعني ده إجمعات ابن المنذر دي فيها نظر يا أخي هذه ليست قاعدة هذه ليست ايه قاعدة ولو كانت قاعدة لما كانت كلية لان بعض الطلبة لما بلغه أن الإمام الترمزي متساهل غضب على الترمزي غضبة مضرية والله هذا حصل في مرة أحد الطلبة لقيني في بعض الطرق قلت من أنت قال أبو عيسى قلت آه الترمذي قال لا لا إيه يا عم منثى لا إيه الله يهديك الله يهديك لا إيه إنه الترمذي طبعا ليه شان الترمذي عرف عنه ماذا شيء من ليه يا التساهل الترمزي هذه ليست قاعدة ولأن التساهل هؤلاء ليس كتساهل غيرهم لانهم كانوا يكتبون الأحاديث على قاعدة ايه كتبت فقمش صحيح ما كانوا يعني يغارون على الأحاديث كده أو يغيرون على الأحاديث لأول وهلة إنما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يضعف عندهم الحديث إلا بعد أنه ان يستوفوا منه ماذا طرق البحث وكذا الى اخره فلا تكن عندك هذه قاعده وما تسمع الترمذي لان هذا فيه شبه ماذا شبه دعوه ضمنيه الى قصر الحديث على ماذا ومعروف ان الدعوه دي تولاها اقوام ولكن سقطت بمجرد ان دعا اليها ماذا اقوام يعني حصل هذا من بعض المشايخ قديما إنه دعا هذه الدعوة إلى نحن إيه نقتصر على من على الصحيح وسقطت هذه الدعوة سقطت هذه الدعوة فأرجو أن نتأمل أن هذه المسألة إنما هي دعوة ضمنية ومن جهة أخرى إنما هذا قطش ضمني في من في العلماء أو ما تسمع كده ابن المنذر يعني كأنه لا يعنيك ليه هذا ابن المنذر عنده تساؤل في نقل دعوة إيه هذه ليست قاعدة ويشهد له ان طالما تقرا في كتب ابن تيميه نقل ابن المنذر ماذا اجماعا نقل ابن المنذر ماذا وابن تيميه ينتصر اليه كده يعني ابن تيميه لا ينتصر له الا اذا كان ماذا إلا إذا كان عنده عالما بماذا بحق واضح فابن المنذر نقل اجماعا على ان الوضوء بالماء الايه جائز لا يكره واضح طيب هل يضر هذا الإجماع أن ابن سيرين خالفه قال سوى ما نقل عن ابن سيرين من كراهته قلت ويظهر أنه ليس بقادح في الإجماع مخالفة مثل الواحد وثانيا لأن الأصل في الماء الأصل في الماء الإله؟ الطهارة كما قال المصنف والناظم والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة هذا كلام قاله الشيخ من السعدي في منظومته الرائعة والأصل في ثيابنا الطهارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة بل في الماء انه ماذا طهور قلت ثالثا ولما صح عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يسافرون واسقيتهم كانت الادم يعني الجلد ومعلوم ان اوصاف الماء تتغير به رائحه وطعم وما كان الصحابه يكرهون التيمم وما كان الصحاب يكرهون الوضوء بها أو يتيممون قلت وضابط التغير لأوصاف الماء هو أن يخرج عن كونه ماء بمعنى أن يسلب ماذا مسمى الماء يعني هذا الشاي تغير به هذا الماء تغير بالشاي سلب ولا لا سلب يبقى إذن هذا لا يجوز لضوه به ومتى بقي عليه اسم الماء جزى الوضوء به لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ماء ليطهركم ايه فلما قال ماء فهذه النكره في سياق ماذا في سياق الشرط او الاثبات عذرا تفيد ماذا تفيد العموم والايه والشمول واضح طيب قلت رابعا والكراههه حكم شرعي لا يثبت الا بدليل ومجرد التغير لا يكون مانعا وقد توضأ صلى الله عليه وسلم من قصعة بها أثر العجيب فهذا التغير أشد ولا لا قلت وهذا التغير أشد أشد ماذا في اللون في الرائحة ليس كذلك في الطعم ومع ذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا توضأ من هذه القصعة صلى الله عليه وسلم طيب طيب اسمع طلبة العلم سأكتفي بهذا القدر منبها على شيء طبعا هناك أحداث يمكن القول بأنها مؤسفة جدا